الصالح، فإن الحي لا تؤمن عليه الكثنة يعني لا يكون قدوته هو الحي في كل شيء فإن الحي ما دام في حياة العمل فإنه عرلة لفعل الخير وفعل الشر فلا يقتدى به في كل شيء وأما أولئك فإنهم عرفوا بالصلاح والفضل فيقتدى بآثاره أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الشعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوم يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه, بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه رواه أحمد ابن ماجه وهذا الحديث الذي ختم به هذا الباب من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يعط القرآن حقه ولا يجوز لهم أن يتجادلون فيه. فيقرؤونه ما اتلفت عليه قلوبهم وما أرادوا أن يتذاكروا من أحكامه فليكن فلتكن مذاكرتهم لقصد الحق وبيانه وبحسن الأدب وبالشكينة والوقار لا بالجدل وبرم الآيات بعضها ببعض فلا يجوز أن يقال لماذا قال الله هنا كذا وقال هناك كذا وكذا هذا لا يجوز لأن كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا أبدا وإنما أفهم الناس هي القاسرة فيفهمون غير المراد لذا وجب من عرف شيئا قال به ومن لم يعرف شيئا سأل عنه أهل العلم وفوق كل ذي علم عليم فإذا لم يعرف شكتوا عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فكتاب الله يصد آياته الكلمات يصدق بعضها بعضا وأحكامه كذلك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فالجدل الذي لا فائدة من ورائه لا ينبغي أن يكون في صفوف طلاب العلم وإنما المذاكرة الهادئة التي يقصد أهلها الوصول إلى الحق للعلم به والأمل به وصلى الله على نبينا محمد الله قلوا الشيخ الشيخ داك من باب المدارسة يقول لماذا قال الله هنا عليم الحكيم ولماذا قال هنا عليم الخبير من باب المدارسة يعني. من باب يعني تفهم المعاني لا حرج لانه لا يعترض هنا على الله لماذا قال هنا واللي كذا واللي لا من باب يعني فهم المعاني هذا لا حرج فيه يعني معرفه أسماء يعني الصفات معاني الصفات لا حرج يا شيخ اه يا شيخ وكيف الجمع بين آية كذا وايه كذا هذا أيضا كذلك شيخ المعظم لا يتورع عمن من يستخفي بعد ذلك يسلم أن في ذمة العالم فلان في فتوى حتى لو كانت خطأ أو قلبه ليس مبتنع بها لا بد من التأكد لا يجوز الإنسان بالظن والتخمين ينقل عن العالم إلا ما تأكد عنه وعاه أو كتبه ثم أيضا إن كان من طلاب العلم ورابه شيء من الفتوى أو المعنى يسأل غيره حتى يكون على بصيره وهذا سائل عبر الشبكة من نورفيجيا يقول هل صلاة التراويح لها عدد معين وهل من صلى عشرين ركعة يقول أنه ابتدع في دين الله لا يقال أن من صلى عشرين ركعة أو أكثر من عشرين ركعة أو أقل من عشرين ركعة لا يقال إنه مبتدع أبدا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد في رمضان ولا غيره على إحدى أشرة ركعة أو ثلاث أشرة ركعة مع أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى قال ابن تيمية رحمه الله من حصل قيام الليل سواء التراويح أو غيرها في عدد معين فقد أخطأ قال فالصواب إذن فالتراويح من كان يريد أن يقيل في القراءة والركوع والسجود استحب له أن يصلي إحدى عشرة رقع والذي لا يطيل في الركوع وفي السجود ويطيل في الركعات جاز له ذلك بشرط أن لا يسرق من صلاته نعم يسرق من الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم أشوا الناس سرقه الذي يسرق من صلاته قيل وكيف يسرق من صلاته قال لا يكمل ركوعها ولا سجودها ولا قيام فيها الحديث فلو صلى 23 ركعة في رمضان أو 36 ركعة أو أكثر أو أقل فالكل سنة والكل وارد وارد به النص فلا يجوز أن نقول ما زاد على بإحدى عشرة فهو بدعة لأن القول بالبدعة في هذا الموضوع لا دليل عليه فالباب واسع معه وغسال من هولندا يقول هل الفسق ينقسم إلى قسمين في الكهر والنفاق أي أكبر وأصغر الفسق فش نعم الفسق كذلك الفسق منه أصغر وأكبر فسق يخرج من ملة الإسلام كما قال الله عز وجل فهل يهلك إلا القوم الفاشقون وفسق لا يخرج من ملة الإسلام فقد يقول المسلم مؤمنا معه إيمان ومرتكب ذنبا ذنب يكون فاشقا به كالمتخلف عن صلاة الجماعة يكون فاشقا وحالق اللحي يكون فاشقا ومشبل الإجار يكون فاشقا إلى غير ذلك من الأعمال المخالفة لشرع الله يكون بها الأرض فاشقا ولكن فشفه لا يخرجه من ملة الإسلام شيخ عند حدوث الفتن والنزمات عند حدوث الفتن والنزمات يرى بعض الدعاء يتصدرون في قنوات الفضائية فما دور طالب العلم والعامل كيف يتصدرون أهل الفتوى والليف الفتوى يطللون للناس الفتوى لا تكون إلا لأهلها لا يجوز لكل أحد من الناس لم يبلغ مرتبة الانتهاد أن يرشح نفسه للفتوى وكان السلف رحمهم الله لا يفتي الواحد منهم حتى يشهد له أقرانه والناس بأنه أهل للفتوى وفي الأثر أجراؤكم على النار أجراؤكم على الفتوى فهذا لا ينبغي أن يكون إلا من أهل الفتوى فلا بد لأهل دنيا البشر ممن يسفيهم ولكن أهل الاجتهاد الذين بلغوا مصيبة الاجتهاد و... و... ونالوا مصوغاته. نعم. حتى ووجد لهم قبول. حتى ووجد وجد لذلك لهذا البدع قبول. الذين يصدرون في القنوات. أول أهل البدع هم لا يرشحوا للفتوى هم يصدرون أنفسهم شيء. ولا يرشح أنفسهم هذا من قبيل الخطأ. فكم من إنسان يرشح نفسه ل... لباطل؟ فلا يتبع عليه والمنظر في هذا القائل ماذا قال والعلماء في الدنيا يبينون الخطأ من الصواب والحق من الباطل لا شيء ما في ما يفتي به المفتي العالم العلماء لا يشكطون عن ذلك يبينون الخطأ نعم هذا ما اثير في قوله عليه الصلاة والسلام ومن, ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن, فإن عليه إثمها وإثم من عمل بها من الناس يا شيخ ألي ألي ألا نقدر أن نقول أن هذا النفي مثل النفي في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له لغبئ خرج مخرج الغالب يعني لا يمكن أن يأتي ببرهان ليس لها مفهوم. نعم كلام الغالب في الكلام أن له منطوق ومفهوم فهذه من المنطوق الذي لا مفهوم له وهنا الآية الكريمة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي لأنه لا يوجد معبود عليه برهان فخرج مخرج الغالب وقوله عز وجل ومن يكرههن ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن هذا الشرط ليس له مفهوم هذا المنطوق مو معنى أنها إذا لم تريد التحصن يباح لها أن تكون بغية فكثير من هذه كذلك الربائبكم التي في حجوركم من نسائكم في حجوركم فالربيبة تحرم ولو لم تكن في حجر زوج أمها هذه قضايا ليس لها مقصود، مقصود منطوقة ليس لها مقصود، وهذا مثل لأنه لا يوجد بدعي رضاه الله ورسوله. متى شيخ صفات المنافق النفاق العملي تطلق على إطلاقها مقيدها، نعم؟ مقيدها بتفاصيل صفات المنافق النفاق العملي، نعم؟ يعني يعني جميع أنواع الكذب تدخل في النفاق مثلاً؟ لا لا. يعني الكذب؟ تخلق بخصل من خصال النفاق العملي فكذب وشهل كذب يعني شين بالرجال دين دنيا قد يبقى الإنسان في موقف معين يعني يعتبر منافق على طول يعتبر منافق نفاق عملي يقالوا لا تكذب الله ده الكذب ولو كنت ماجحا لا تكذب هذا يعتبر إذا حدث كذب يعني إذا نقل حديث عن صلى الله عليه وسلم و... لا, لا. وخاصة بحديث الرسول حديث الرسول أعظم وأعظم ولكن إذا حدث الناس أيضا في دنياه يكذب على هذا ويكذب على هذا يكذب وما معنى إذا خاصم فجار إذا دعى دعوى على غيره يكذب ولا يبالي، ويأتي بشهادة الزور ويدفع الرشوة ويكذب عند الحاكم الشرعي يقول غير الواقع هذا هو الفجور، هذا معنى إذا خاصم فجار يكذب دائما ويحلل ويأتي بشهادة الزور ويستعمل الرشوة هذا فجور كله خطأ خطر عظيم برياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كتابه. الأمر خطير كذب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه قال علينا وعليه رحمة الله باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب في حديث الصحيحين في فتنة القبر إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى باب التحريض على طلب العلم. التحريض هو الحث والترغيب بالأساليب العلمية. التي يدعى بها الناس إلى طلب العلم وإلى بيان كيفية طلبه والحديث عن العلم وعن طلبه يجر إلى الحديث على قدر العلم وشرف العلماء فإن الله تبارك وتعالى بين قدر العلم وبيّن قدر حامليه في القرآن الكريم، بين علو منزلتهم، وشرف العلم الشرعي، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر العلم وجلالته وحاجة الناس إليه. وشرفه قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فحصر الخشية فيهم على وجه التمام إذ لا يخشى الله إلا العالم بالله والعالم بأمره أما من لم يعلم عن الله عز وجل ولا عن أوامره فإنه لا يخشى الله فطريق الخشية التي هي من أجل العبادات طريقها العلم وهو الباعث عليها وهو سببها وبدون علم لا خشية وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب لا يستوي العالم والجاهل لا في حياة العمل ولا في حياة الجزاء على العمل لأن العالم متبصر عرف ربه وعرف دينه وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضى ذلك فله منزلة رفيعة عند الله تبارك وتعالى وحظه عظيم والجاهل لا يبصر الطريق فهو بمنزلة الأعمى الذي يتخبط في سيره لا يبصر الطريق إلى مقصودي وقد ذم الله الجهل والجاهلين قال عز وجل فلا تكونن من الجاهلين إني أعظك أن تكون من الجاهلين واعتبر الجاهل أعمى في قوله عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الأنباب فالعالم مبصر العالم العامل بعلمه مبصر ينفع نفسه وينفع غيره ويسلك الطريق المستقيم في أقواله وسائر أعماله ويدل الناس على ذلك نصحا لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين وكم من آية كريمة بين الله فيها منزلة العلماء العاملين وشرف العلم الذي أغاث الله به قلوب من شاء من عباده فأحياها بعد موتها فالموت فالجهل موت والعلم حياه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالجاهل في ظلمات والعالم في نور العالم بالعلم الشرعي الذي عقل الحكمة التي خلقه الله ليحققها وهي عبادة الله وعبادة الله لا تقبل إلا بصواب وإخلاص فلا ينفع الإخلاص بدون صواب ولا الصواب بدون إخلاص فإذا فقد الصواب والإخلاص فالظلمة أشد والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم وحث الأمة على الفقه في دين الله عز وجل وضرب للعلم الأمثال الرفيعة التي إذا سمعها العقلاء اشتاقت نفوسهم إلى طلب العلم وبدل أغلى الأوقات من ليلهم ونهارهم في الطلب ولا غنى لأحد من المكلفين عن طلب العلم الشرعي أو بالأخص الواجب الذي هو فرض عين والذي لا يُعذر أحد بجهله كالعلم بتوحيد الله والعلم بما يناقض التوحيد والعلم بالشعائر التعبدية كيف تؤدى والعلم بما بحق الله وحق الرسول عليه الصلاة والسلام وحق الإسلام هذه أصول لا يعدر أحد بجهلها من المكلفين لا من الذكور ولا من الإناث ولا من العرب ولا من العجم لأن الله الذي كلف الخليقة هو العالم بأحوالهم وقدراتهم وما الذي يعذرون به والذي لا يعذرون به الله عالم بكل ذلك قبل أن يخلقهم ويخلق أعمادهم فحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على طلب العلم ومن جملة الأحاديث التي فيها الترغيب والحث على طلب العلم والعناية بذلك قوله صلى الله عليه وسلم في وصف الميت الذي يوضع في قبره ويسأل يسأل عن ثلاثة أصول عن الرب وعن الدين وعن الرسول. فأما المؤمن الذي آمن بهذه الثلاثة بهذه الثلاثة الأصول وما تسلجمها من الأعمال فإن الله يثبته لأنه أتى بشباب الثبات في الدنيا. علم حق الله وحق الرسول وحق الإسلام ثبته الله فيجيل يأتي إليه ملكان فيجلسانه في قبره وتعود إليه روحه فيسأل ما ربك وما دينك وما نبيك وفي رواية ومن هذا الذي ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ربي الله ودين الإسلام وهذا الرجل الذي بعث فينا هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى من عند الله فاعجبناه واتبعناه ولا يمكن أن يلهم هذه الإجابة إلا من أجاب دعوة رسول الله واتبع رسول الله هذا هو الذي يلهم أجاب رسول الله فيما دعاه انتثالا لقول الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدوا ولقوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقفل لكم ذنوبه والله غفور رحيم وصدقنا من صدق الرسول عمل بما جاء به عمل بالفرائض المفروضة والواجبات وابتعد عن المحرمات وتحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل فيكون من المنعم عليهم الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأما المنافق أو المرتاب فإنه إذا سئل في قبره يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا علم له بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان لا يعلم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يتبعه ويصدقه مستحيل أن يتبع محمدا من لا علم لديه بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إذن فمفتاح أبواب الخير بحذافيرها العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومفتاح الشرور بحذافيرها الجهل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وفيهما عن معاية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم وهذا الحديث طاعدة أظيمة وهو من جوامع الكلم أن من أتى بأشباب الطاعة من الله عليه من فضله وجاده من خيره وإحشانه فمن أتى بأشباب الفقه في الدين فقهه الله في الدين ومن أعرض عن الأشباب ولم يأتي بها ما حصل له عون من الله تبارك وتعالى إذن من أراد الله به خيرا من أراد الله عز وجل في الكون به أن يكون من الأخيار ومن أولي العلم والعمل فتح له بفضله ورحمته باب طلب العلم والفقه في ذي الله تبارك وتعالى ومن ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاح ولم يأتي بأشباب الرحمة من الله عز وجل فإنه يختار الجهل على العلم يضله الله ويخذله لأنه لم يأتي بأشباب الهداية وأشباب الهداية الفقه في دين الله عز وجل والله عز وجل يعطي بحكمة لاعتراض على عطائه وقسمه فيما يتعلق بشأن الدين وفيما يتعلق بشأن دنيا البشر الله عز وجل هو المعطل وهو الذي أعطى المكلفين قدرة ليقوم بالأسباب التي تقربهم إلى الله ذنفا وتباعدهم من غضب الله وناره فمن أتى بأسباب الهدى هداه الله ومن أتى بأسباب الزيق أزاغ الله قلبه ولا كرام والدليل على ذلك قول الله عز وجل والذين اختدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وفي الزيق قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالمقصود أن من أسباب الصلاح والفلاح الفقه في دين الله والفقه في دين الله لا يحصل لأحد إلا بطلبه وكيفية الطلب بجد واجتهاد وصدق وإخلاص وعناية تفوق العناية بكل شيء من أمر الدنيا لأنه أمر خلقنا الله من أجله الفقه في الدين والعبادة بالدين فمن وفق لذلك فقد جمع الله له خير الدنيا والآخرة ومن حرم من الفقه في الدين حرم الحياة الطيبة المباركة في الدنيا والبردخ والآخرة وفي الحديث دعوة صريحة لكل مكلف أن يتفقه في دين الله على أيدي العلماء وبواسطة الوسائل التي ينشر بها العلم على الوجه الصحيح وفيهما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم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 ولا تنبتك لا فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما باث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قرات تعليق على هذا الحديث ففه وعلم جاء في البخاري ومسلم وهو لفظ البخاري في باب رضل من عليم وعلم من صحيحه ولفظ مسلم في باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والعلم بكتاب الفضائل ووقع في بعض نسح كتاب رسول الإيمان وعمل وهو مخالف لما ذكرنا في حديث أبي موسى هذا مشروعية طرب الأمثال لبيان الأحكام الشرعية فنرى هذا المثل الرائع لما أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسرعة شبهه بالغيث النازل من السماء على الأرض يختلط من الأرض فتمبد. ثم الأرض مختلفة من حيث القبول لهذا الغيث وعدم القبول لهذا الغيث وهكذا قلوب العباد منها القلوب الطيبة التي وعت وحفظت ونشرت ومنها دون ذلك ومنها القلوب التي لا يخرج منها شر ولا يلجو إليها خير إذن فقلوب العباد في هذا الحديث ثلاثة أنواع قلوب طيبة حافظة واعية وقد ضرب لها المثل بقوله صلى الله عليه وسلم منها طائفة قبل قبلة الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير هذه قلوب أعلى طبقة من الطبقات التي وكلف أهلها بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والطبقة الثانية على جانب من الخير دون الأولى حفظت من نصوص الشرع ما حفظت وسلمته إلى غيرهم سلمته إلى غيرها ممن لهم القدرة في البيان والإيضاح والشرح والتفصيل للناس لينتفعوا بهذا الغيث الذي أنزله الله عز وجل على, من على قلوب من شاء من خلقه وأما الطائفة الثالثة فهم قوم أعرضوا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما تعلموه ولا عملوا به ولا رفعوا به رأسا وعليهم ينطبق قول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم الآيات وينطبق عليهم قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معي أرحمك الله إذن فهذه أصناف الناس بالنسبة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صنف منهم علموا من العلم وعملوا به وتوسعوا فيه وبينوه للناس وعلى رأسهم وآئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا عنه كل ما أوحاغوا الله إليه ومن تبعهم من آئمة العلم في القرون المفضلة ومن بعدهم إلى يوم القيامة فإن الله تبارك وتعالى يبعث مجددين ويهيئ علماء عاملين يدعون بدأوة الأنبياء والمرسلين فهؤلاء أشرف الأكسام وأفضلهم وأنفعهم لأنفسهم ولغيرهم والصنف الثاني قوم حفظ النصوص رووا الأحاديث ولكنهم لم يستطيعوا أن يفصلوا ويبينوا ويوضحوا للناس في زمانهم أو من من يأتي بعدهم كما فعلت الطائفة الأولى فسلموا إليهم ما حفظوا من النصوص بأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم نضبر الله امرأا سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من شامعها وفي رواية رب حامل فقه غير فقه وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهؤلاء لهم الأجر بأنهم اعتنوا بالنصوص وح. وسمعها منهم غيرهم ففصلها وبيّنها واستنبط منها الأحكام الشرعية ونشرها فيهم وأما الطائفة الثالثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قيام لا تمشك ماءاً يعني كمثل القيعان التي لا تمسك ماءا ولا تنبت كلا الأرض السبخه لا تمسك الماء فينتفع به ولا تنبت الكلا وهو مثل لقلوب المعرضين الذين حرموا من هذا الغيث الذي رحم الله الذي رحم الله به من شاء من عباده وختم الحديث الذي جاء بطريق المثل بقوله صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فألم وعلم وهو ينطبق على الطائفتين الأولى الطائفة التي التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير والطائفة الثانية التي هي أجاذب أمشكت الماء فنفع الله به الناس فزرعوا وشقوا وقال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وهو مثل للطائفة الثالثة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي قيعان لا يعني ضرب لها مثلا بالأرض التي هي قيعان لا تمشك ماء ولا تنبت كلاء فلم ينتفع لم تنتفع بشيء ولم ينتفع الخلق منها بشيء فهو مثل نبوي رائع يدل على مشروعية ضرب الأمثال في بيان العلم ونشره والموعظة والتذكير ولكن لتكن الأمثال إما من القرآن الكريم وإما من الأحاديث النبوية وإما من الحكم التي تصدر عن أولي العلم لا تخرج عن نصوص الكتاب والسنة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن غولا قال رحمه الله تعالى ولهما عن عيشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ساق المؤلف رحمه الله حديثها بتمامه في باب الوصية بكتاب الله عز وجل ولفظه هناك وعن عائشة رضي الله عنها قالت فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله ولهما عن عائشة أي للشيخين البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين شمى الله فاحذروهم بيان لقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات المعاني كآيات التوحيد وآيات بيان الشرك والنهي عنه والفرائض المفروضة والحدود كلها محكمات وأخر متشابهات والمتشابه يعلمه العلماء المتشابه الذي له أحكام ظاهرة يعلمه العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل لذا قال الله عز وجل فأما الذين في, قلوب في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين شم الله فاحذروهم سماهم فقال في قلوبهم زيغ بين بأنهم أهل زيغ وفساد فاحذروهم وأهل الزيغ والفساد هم أهل الكفر وأهل الشرك بالله تبارك وتعالى وكذلك هم أهل البدع فإن البدع أهل البدع زاغوا عن منهج أهل السنة وتراهم يتتبعون المتشابهة من القرآن الكريم فيستدلون به على بدعهم وضلالاتهم فيحصل بذلك تلبيس على من قل علمه من الشباب ومن من ليسوا على علم شرعي فإن أهل البدع يخدعونهم لذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الزيغ الذين زاغوا عن دين الله أو زاغوا عن السنة وهم في دائرة الإسلام الذين هم أهل البدع في كل زمان ومكان فهذا تحذير للأمة أن يبتعدوا عن أهل البدع والأهواء لأن مناهجهم تخالف منهج الطائفة الناجية المنصورة الذي هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ائمة العلم واوعيته نعم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب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 وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الرسل الكرام والأنبياء منذرين ومنذرين بعثهم لهداية الخلق فما من نبي من الأنبياء إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب والحواري خواص الأصحاب الذين يلازمون النبي وله أصحاب من باب أطف العام على الخاص أصحاب يأخذون بسنته رواية ودراية يروون السنة ويفهمون معانيها ويبلغونها الأمة ويقتدون بأمره في العقيدة وفي الشعائر التعبدية وفي المعاملات وفي كل شأن يتعلق بدين الله تبارك وتعالى ولا يخالفونه لنهي الله عز وجل عن مخالفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا شأن الرسل والأنبياء والحواريون معهم والأصحاب ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يخلف من بعد هؤلاء الأفاظل الأبرار خلوف وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف الجلية يقولون ما لا يفعلون أفعالهم تخالف أقوالهم يقولون من الخير ومن قول خير البرية ويخالفون ذلك بالأفعال وهذا شر مستطير أن تخالف أفعال الإنسان أقواله وأهل الإيمان الحق تتفق أقوالهم وجميع أفعالهم الظاهرة والباطنة وهنيئا لهم جاهدوا أنفسهم حتى اتفقت أقوالهم وأفعالهم قالوا الحق وعملوا بما قالوا وما دعوا الناس إلى خير إلا كانوا أول الفاعلين له ولا حذروا الناس من شر إلا كانوا أول المجتنبين له بخلاف من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يقولون ما لا يفعلون وآتب الله تبارك وتعالى قوما في ذلك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وهذا فعل أصحاب البدع والضلالات لأن الله عز وجل لا يرضى البدع والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا يرضى البدع والضلالات التي تخالف السنن أقوالها وأفعالها فالبدعة شؤم على أهلها وعلى من تقبلها من أهلها لأنها ضلال ومن صفات هؤلاء القوم الذين يفعلون ما لا يؤمرون فهم يخالفون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله عز وجل بخلاف المؤمنين فإنهم يفعلون ما يؤمرون به وقد مدح الله ملائكته الأطهار بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون واقتدى بهم الصالحون في كل زمان نوم كان بأنهم يعملون بأنهم يفعلون ما يؤمرون به فهؤلاء القوم الظلان من أهل البدع والأهواء الذين وصفوا بأنهم خلوف خلفوا أولئك الأخيار وأنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهادهم وجهادهم بالبرهان وبما يمكن الجهاد به قال فمن جاهدهم بلسانه فهو, فهو مؤمن فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن وقد جاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وقتلوهم لأنهم أهل بدع وضلالات يفعلون ما لا يؤمرون وكل صاحب بدعه في أي زمان أو مكان فإنه يفعل ما لا يؤمر به بل هو يخالف الأوامر الإلهية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهادهم بيده فالجهاد باليد لأصحاب السلطان أصحاب الولايات العامة كملوك الأمة المسلمة ورؤساء الأمة المسلمة وصلاقينهم. هم الذين يعقلون الرايات ويجاهد المسلمون تحت ألويتهم وراياتهم ومن جملة من يستحقون الجهاد أهل البدع لا سيما الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعد أن حكموا عليهم بالكفر وهذا النوع من أهل البدع والضلال في كل زمان يوجدون في كل زمان ومكان والأحداث التي وقعت في هذه البلاد وفي هذا الزمن ما هي إلا من فرقة الخوارج الذين غلوا واشتد غلوهم ففعلوا ما سمع عنه القاصي والداني وأنكره المسلم وغير المسلم والعالم وغير العالم إلا من كان في قلوبهم مرض فإنهم يباركون صنيعهم كل المتحجبين أهل التحجبات والحركات وما شاكل ذلك يباركون هذه الأفعال لأن البدعة تجمعه ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وجهاد اللسان للعلماء الذين عرفوا المعروف وأمروا به وعرفوا المنكر ونهوا عنه علموا الصواب فعملوا به وأمروا به وعرفوا الأخطاء فحذروا منها نصحا للأمة ونصرا للحق فجهادهم باللسان وبالقلم لأنهم أعرف بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله وجهادهم أهم الجهاد لما فيه من تبصير الناس وقيام الحجة قيام الحج بالعلم بالبرهان وأهل البدع وأهل النفاق تقام عليهم الحجج بأدلة الكتاب والسنة حتى يتبين للناس أمره ويتضح انحرافهم فيحذرهم من وفقه الله عز وجل وهداه إلى سواء السبيل ويهلك معهم من هلا لأن كل بدعة صاحبها هالك والعياذ بالله كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفترقت وستفترق أمك على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي هذا هو النزال وبكية الفرق المخالفة لها هالكة سواء خالفتها مخالفة كلية أو مخالفتها خالفتها في بعض الأمور والأحوال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن من أبغض أهل النفاق وأهل الشر بحذافيره بقلبه فهو من أهل الإيمان إذ أن المؤمن يبغض الشر والأشرار ومن جملة الأشرار أهل البدع والاهواء الذين تنكبوا جادة الحق والصواب، وحاربوا السنة وأهلاء واختاروا أن يكونوا أهل بدع وضلال ويدعون الدعوة العريضة بأنهم هم أهل الحق والغير على الإسلام كما قالت الخوارج في سابق الزمان قالوا للصحابة إن الحكم إلا لله وأنتم حكمتم الرجال يعني بلغت بهم الغيرة إلا أنه بلغ بهم الجهل إلى هذا الحد إن الحكم إلا لله وهكذا كل مبتدع يرى بأنه هو في طريق الصواب وقد يتوح له الحق ولكن لأمر ما لا يتنازل عن مبدئه وضلالته ولو عرضت رقبته لمرمها بالسيف كما فعل أهل البدع الأوائل كالجأذ باليرهم والجهام بن صفوان وأمثال هؤلاء من أهل البدع والخوارج عرضوا رقابهم وهم آلاف مؤلفة للسيف إذن المؤمن يبغض البدع وأهلها بقدر ما فيهم من بعد عن الحق ومحاربة للسنة وفي هذا دليل على وجوب الردود والعناية بكتب الردود على أهل البدع ومن باب التلبيس من أهل البدع يشنون حملة شديدة على من يكتب ردا على أهل البدع، ويدعون بأن الردود هذه فرقت الأمة رد فلان على بدعة منتشرة في المشارق والمغارب بأن هذا الرد يفرق وهذا تلبيش على الناس وتضليل لهم والناس تميل إلى الألفة لكن لا يعرفون طريق الألفة ولا يعرفون الأشباب التي تنتج عنها الفردة ما كل الناس يعرفون هذا تميل ناس الذي يقول يا جماعة تلفوا عليكم بالإتلاف والأخوة وعليكم بكذا وأترك الردود فإنها تفرق وتنفر وإنها كذا وكذا عوام من الناس يقولون صح لكن العلماء يعرفون بأن الألفة إنما هي مقرونة بالسنة وأن دعوة الناس إلى الحق إنما هو نصح للحق للقلق وبيان للحق ونصر للحق طاع لله وطاع لرسوله عليه الصلاة والسلام ورحمة بالأمة والبدعة هي التي تفرق الفرقة مكرونة بالبدعة فالمبتدع هو الذي أتى بالفرقة بالفرق وكان الواجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يقول للمبتدع اتق الله أنت الذي أتيت بالفرقة وسببتها فيجب عليك أن تتنازل لأنه لا يسع الناس إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح بفهم سلف الأمة كان الواجب أن يقال هكذا بدون مجاملة وبدون خوف وبدون مواربة فالمقصود أنه لا بد من الرد على البدع وأهلها ولا بد من الرد على الأخطاء التي تشيع وتنتشر فالله يبغض الباطل وأهله والبدعة وأهلها ويحب الصواب ويحب الحق ويدعو إليه فالواجب طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاعتصام بالسنة والذب عنها والرد على البدع المنتشرة في كل زمان ومكان والحمد لله ما تركت بدعة من البدع نجمت على وجه الأرض إلا وهي الله لها من أهل العلم من يبين فسادها وفساد من يدعو إليها وإنشرها ما نعلم بدعة تركت عددها لنا العلماء ودونها لنا العلماء في الكتب وهي بين أيدينا ولله الحمد. وهو دليل قاطع على أن الردود على أهل البدع والضلالات والأهواء من الواجب على العلماء مفروض على العلماء لما فيها من نصرة الحق ورد الباطل نعم وليس وراء ذلك من الإيمان وليس وراء ذلك يعني من لم يجاهد أهل الأهواء والضلالات بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فليجاهدهم بقلبه فمن لم يجاهدهم بهذه بهذه الثلاث الأنواع كل بحسب قدرته فليس بمؤمن وذلك لأنه لا يوجد مؤمن إلا وهو يبغض الباطل ويبغض المنكر ويبغض مخالفة شرع محمد صلى الله عليه وسلم أما الذي لا يبغض الباطل بل يحبه ويحب فاعله فليس في قلبه مثقال ذر من إيمان لابد أن يعلن المسلمين بغض الباطل وهذه فطرة لا تجد مسلم على فطرة الإسلام إلا وهو يبغض الباطل يبغض الكفر يبغض الضلال يبغض البدع ويبغض الزنا والسرقة وشرب الخمور يبغضها لذا فالبغض بالقلب للمنكرات هو آخر مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هيدا هيدا الله هيدا هيدا عن عبر الشبكة من هولندا يقول إذا كان لي مبلغ من المال يمكنني يمكنني من من العمر. ولا ولا تحصل منه على الحج فهل يجوز لي أن اعتمر أم أنتظر حتى أجمع مالاً فوق الذي عندي فأحج به مع العلم أني لم أحج من قبل أجل السؤال كيف أقول عنده مبلغ من المال ولكن إذا اعتمر ما يمدي أنه حج فما يجمع يجمع ليقدم الحج يجمع بين الحج والعمرة ينتظر إلى أن يأتي موسم الحج ليحج ويعتمر فيكون متمتعا فيجمع بين الحج والعمرة يحج متمتع هذا السؤال من الإمارات يقول كيف الجمع بين حديث ما من نبي إلا وله حواريون وبين حديث من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد الغالب الجمع أن هذا الحديث ما من نبي إلا ولو هذا هو الغالب وذاك يحمل على القليل والله على هذا سامي الجزائر يقول في حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا آمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فما هو ظابط الاستطاعة وهل يوجد تعارض بين هذا الحديث والحديث التي تنص على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم أمره ظابط الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية القدرة الشرعية هي المعتبرة فأتوا منهما استطعتم ولا شك أنه قد يأجز بعض الناس عن بعض الأوامر الواجب المفروبة قد يأجز عنها عجلا شرعيا فمثلا فرض الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الكيفية المعروفة قيام وركوع وسجود وجلوس كل شيء في محله هذه الأركان القراءة والركوع والسجود من استطاعها وخالفها صلاة باطلة ومن استطاع على بعضها وعجز عن بعض سقط عنه التكليف فيما عجز عنه عجزا شرعيا كأن يكون لا يقدر على القيام والقيام ركن لا يقدر عليه له أن يجلس الجلوس هو الذي استطاعه والقيام ما استطاع كذلك يعني الحال في السجود على الأرض إذا لم يستطع السجود على الأرض أو ما إيمانا وهذا العجز لابد أن يكون فقد القدرة فأجزه شرعي ثابت شرعا وغير ذلك من كان فقيرا لا يستطيع الحج والحج ركن من أركان الإسلام سقط عنه هذا الواجب والعمر واجبة من لم يستطعها لفقره سقط عنه الواجب وأمثال هذا كثير وهذا معنى قوله فأتوا منه ما استطعتوا وأما وجوب امتثال الأوامر فهذا هو الأصل كل من استطاع القيام بالأوامر فلا يجوز له أن يتخلف عنها فإن تخلف عصر نوع. هذا السيد يا شيخ يقول يا شيخ عندنا في اليمن بعض الشباب السلفيين يقومون بتغيير المنكرات بأيديهم وليست لهم سلطة وإذا نصحهم ناصح يقولون الحدود لا تقام والقاعدة تقول ما لا يدرك كله فلا يترك بعضه بل شيخ شيخنا وصل الحال ببعضهم أنهم يذهبون ويفتشون عن المنكرات ليغيروها فهل هذا الفعل صحيح وما نصيحتك لهم؟ إقامة الحدود والتأجيرات بالضرب هذا لولاة أمور المسلمين، وأما طلاب العلم سواء علماء أو طلاب علم. فإنه ليس لهم إلا تغيير المنكر بالكلمة بألسنتهم وبأقلامهم إن استطاعوا بخطبهم ومواعظهم ونصائحهم وليس لهم أن يضلبوا الناس ولا يفتحوا باب الفتن والشقاق وهذا من سوء التصرف، فأحذرهم من هذا الصنيع وأرشدهم إلى ما ينبغي أن يسلكوه من تعليم الناس وواظهم وإرشادهم ونصائحهم، وأما ضربهم وتعذيراتهم وإقامة الحد عليهم، فهذا لا يجوز وليس من وظائفهم. وهذا اعتدأ وربما يعرضهم إلى مساءلات وقبل أن يعرضهم لمساءلات أخطأوا الطريق الصحيح الشرعي فيجب عليهم أن يحذروا المخالفات ونسال يقول إذا كان الشخص داعيا في بلد الكفر فهل يجب عليه الرد على أهل البدعة الذين لا يجدون في تلك البلد الشيء الذي لا يوجد كيف يرد على شيء لا يوجد لكن إذا كانت البدعة في الأرض وهو معلم للناس لا سيما في وسائل النشر في هذا الزمان إذا كانت بدعة منتشرة في جهات من أقاليم البشر وبين خطأها وخطرها هذا واجب العلماء ولو لم تكن موجودة في مجتمعه فالمجتمع الإسلامي واحد والعالم ينصح لمن عرف ولمن لم يعرف والبدع تحارب إذا انتشرت في الأرض وفي حديث النصيحة ومنها النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هذا هو الواجب هذا من الإمارات يقول هل تجب الزكاة في الذهب الذي تلبسه المرأة وهل هذا الذهب الذي تلبسه ملك لها أم لزوجها الذهب الذي تعطى المرأة مهرا أو تشكريه بمالها لها أما إذا اشترى زوجها واعطاه تلبسه وهو ملك له فهو له والغالب أن فلي المرأة لها وأنه من مهرها أو مما يعطيه يعطيها زوجها أو قريبها وأما قضية الله الزكاة في هذا موضوع خلاف بين العلماء في الملبوش إذا بلغ نصابا من العلماء من يرى وجوب الزكاة فيه لعموم الأدلة ومن العلماء من يقول إنه لا زكاة فيه لأنه بمنزلة أثاث البيت والمنزل فلا زكاة فيه والأحوض زكاة فيه. وهذا سائل من فرنسا يقول هل نطلق على العوام الذين اتبعونها البدع مغترين بهم أم أنه مبتدعون؟ أولا يبين للعوام لا يحكم عليهم الإنسان بالبدع حتى يبين لأن العوام لا يعرفون البدع والضلالات لكن العلماء يبينون لهم ويحذرونهم منها فإن استجابوا فذاك هو المطلوب وإن أبوا فلا فيطلق عليهم لفظ المبتدع ولا كرامة إذا كان يعمل ويمارس البدعة يعمل بها شيخ من يقول لا داعي لذكر الأسماء ولكن تبين البدعة وخطرها أما الأسماء فناتبين أنا كل حال هذا المقام في تفصيل من ابتدع بدعة ونشرها تحت اسمه في كتابه في شريطه في مطوياته فإنه يحذر منه باسمه واسم كتابه والوسيلة التي نشر فيها البدعة وأما إذا ظهر بدعة ولم يعرف قائلها يحذر منها ولا تنسب لأحد ظلما وأما من يقول لا تذكر الأسماء عموما فهذا جاهل بهذا الموضوع والحقيقة أنه لو تأمل قليلا لأفاق تأمل فيما كتب العلماء من أسماء المبتدعين من الذي عرفنا برؤساء الخواري ورؤساء الجهمية ورؤساء المعتزلة والأشاعرة فلان ابن فلان باسمه وشخصه وباسم الكتاب والخطأ البدعة هذا ما عرف إلا لأن أسماءهم ذكرت ودونت في الكتب ابتغاء مرضات الله ونصحا للأمة لا قصد التشهير ولا الانتقام ولا شيء من هذا الكبير فالذي يقول لا يذكر اسم المبتدع ولا يذكر ينسب إليه هذا غلط ويجب عليه أن يسأل أهل العلم ولا يجوز له أن يهاجم من يبين البدع والأخطاء المنسوبة إلى أهلها ويحذر من أهلها هذا طلب من طلابكم عبر الشبكة وهو فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعلموا فضيلة الشيخ مدى حبنا لكم في الله ولنا طلب منكم ورجاء وهو أن تنقى دروسكم على الدوام وأن تتوقف لحرصنا على طلب العلم والتفقف في الدين ونتمنى أن يوفقكم ربنا عز وجل الحمد لله طلبه فالحديد طلب مهم وطلب راغل في طلب العلم وتفقه في الدين وهذا من علامات الخير ونسأل الله عز وجل العون والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد